ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار.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 بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ الله وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ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 قَوْمًا بُرَاءَ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّمَا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لمن يشاء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 ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون أُمَّةٌ مِنْكُمْ قل لا تمنوا علي أَنْتُمْ بل وَاتَّقُوا يمن عليكم قَوْلًا هداكم قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنه ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم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 فعلم ما لم تَعْلَمُوا فعلم ما لم تعلمو، فجعل من دون ذلك فتحه قريبا، هو الذي أرسل رسوله بالهداه ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا.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 يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أَثَرِ السجود ذَلِكَ مثلهم في التَّوْرَاةِ ومثلهم في الْإِنْجِيلِ كزرع أَخْرَجَ شَطْأَهُ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما